من حيث لا نشعر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون نترك الحديث عن الجواب عن هذا الايراد بعد الصلاه باذن الله الحمد لله